شديدا في الدنيا ولا آخر وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآخرين سمن آدیمہ جا کمی نا لائن بک چال جاؤں اب نار چالونا جاؤں اب نو اب وَأَنفُسُنَا وَأَنفُسُكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِي فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ مِّنَ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضنا غبابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم في وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقنون ها أنتم ها أولئك حاجتتم فيما لكم به فَلِم تُحّونَ فيِي مَا لَسَلَكُ بِهعم وَلَّهُ يَعلَم وَأَن تُم ل تَُون مَا كانَ إبيمُ يَهود اليوم وَلَا نَفْران الي وَل فِ كَ خَنفًَا مُسلْلمَ وَماَا كانَ, حنيفا مسلما وما كان من المشركين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 لینل سو نل ہکنی ول من اهل الكتاب تم می انزل على می نو بیلبی اِلا لوگ لو می نو مجھ نل مسلم أَوْ تم أَوْ اوہ الفضل بيد الله من يشاء والله واسع یوتی ہوا برحمته من يشاء والله ذو الفضل پبل